ما تبشير الصباح أنطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح فغايتي علم عمل فغايتي علم عمل أهلة واسيني فإني لست أستجذي التمني طمحا نحو المعالي بدون وهن أو تعالي بدون وهن او تعالي لتلمي لتلمي لتلمي يا صديقي في كلنا ذاك المسير بضرب كل يوم ما طريقي ربنا نعمن نصير ربنا نعمن نصير في طريق العلم اخطو اجتني عذب العلوم إنني بالعلم أسمو فوق آمات النجوم في طريق العلم أخطو واجتني عذب العلوم إنني بالعلم أسمو فوق النجوم فوق النجوم ما تبشير الصباح أم نحو الأمل الست مكسور الجناحي ضاقت علي المعمل ضاقت لم اعد في الكون طمرا ما في الناس امر لم في الكون طمرا ما في الناس امر في يميني يحمل صفرا صنعة في اليد أخرى صنعة في اليد أخرى ما الصباح أمطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غاية علم وعمل غاية علم وعمل ها أنا أحمل فيه محيا يوم ماتي جاء من رب العبادي ربنا هو خير هادي ربنا هو خير هادي ما تباشير الصباح أمطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غاية علم عمل غاية علم عمل